وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدِينَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير